إ زُنزِلةِ الأْرضُ زِزَالهَا وَأَخْجَةِ الأْرضُ أْطلَهاَا وَخْرَاجَةِ الأْرضُ أَثْطلَهاَا وَقَالَ إِسَ وَقَالَ الإِنسَنُ مَالَهَا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 يَأْمَنُ الْمِثْقَالَ ذَرَّةً شَرًّا يَرَى فَمَنْ يَأْمَنُ الْمِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَى فَمَنْ يَأْمَنُ الْمِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا وَمَنْ يَأْمَنُ الْمِثْقَالَ ذَرَّةً شَرًّا